بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ كتاب كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ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 وَإذْ قَالَ مُسَالِقَوْمِهِذكُرونِ عَمَةَ اللهَِّ عَلَْيكُم إِذْ أَجَكُم مِنْ آلِفِ الرَعون إِذ أَنجَكُمْ مِنْ آلِ فِي الرَعونَ يَسُونَكُمْ سُ العذاَابَ وَيُذَبِّحونَ أَبنَاكُمْ وَيَسْتَحيونَ لِسَاءكُمْ وَفيِيذَِكُم بَلا ربكم عظيم واذا اذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم وان كفرتم ان عذابي لشديد وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد.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 وَقَالُوا إِنَّ كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّ لَنَا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۖ قَالَ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى 126-قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين 127-قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله, ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 129-ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 120-واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 121-من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسعه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ نَصِيبًا مِّن فَضْلِهِ وَمَا ظَنُّكَ لِأُمَّةٍ تَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَهِيَ مُصْرِعَةٌ ۚ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ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 فَسِكُمْ ما انا بمصرخكم وما انت بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جََّاتِ تَجرين تحته الأنهَار خَالدينينَ فيِيه خالدينَ فيِيهاَا بإذْنِ رَبّهِمْ تحيةُم فيِيهَا َسلام ألَ تَرَ كيفَفَ ضَرَبَ اللهَّ مَتَلَ كلَلِمَةَ طَبَة كشجرَةِ طَبَ كشَجرَةِ طَبَة أأَصلُهَا ثَابُ وَفَعْلُهَا في السماء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 قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْضَ وَأَنزَلِنَ السَّمائِمَا وَأَنزَل مِنَ السَّمائِمَا أَمْ فَأخْرَجَ بهِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزقَكُم. 129-وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم, وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل مَا سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّارٌ 126- وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني, ومن عصاني فإنك غفور رحيم 127- ربنا إني أسلم اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل الافئده تمنا الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض و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 148- يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار 149- وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ